Bismillahirrahman. قول فإن جو يعلم ها يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد لي وأقمر صلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزاق وماتيك بيمينك يا موسى Waarom ga ik واصطنعتك لنفسي إذ ثم هذا بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسل أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا قد أفلح اليوم من استعلى كبيركم الذي علمكم الصخرا فلا اقطف عنا أيديكم وَإِنْ أُصْلِفَ لَنكُم فِي جُذُ and um... حسنا doo woman. ولقد عجد uh, أن أعرض عن ذكري فإننا لو معاشة أشرتني أحمى وقد كنت بصيرا أمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة لفضيله الدكتور